للن فهدى ووجدك عائلا فغنى فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر وان ما نعمت ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم اشراح لنا صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا فرت فانصب فاذا فرت فانصب والى ربك فارغب